في هذه الليلة نتناول سورة النبأ وهي سورة عظيمة فيها تقرير العقيدة خاصة أصل الأصل السادس من أركان الإيمان وهو اليوم الآخر لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا في حديث جبريل إلى الأصول الستة التي يقوم عليها الإيمان وذكر منها الإيمان باليوم الآخر الاعتقاد الجازم بأن هناك يوم يفصل الله جل وعلا فيه بين الخلائق ويجازى كل بعمله، فأهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار فالله جل وعلا افتتح هذه السورة بقوله عما يتساءلون ينكر على كفار قريش في تساؤلهم عن هذه القضية قضية البعث لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء وليكن منهجه منهجا لنا في الدعوة أول ما بدأ به هو تقرير أصول العقيدة فلما دأ إلى تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأنها تقتضي نفي العبادة عما سوى الله جل وعلا كان من مقتضى تحقيق هذه الشهادة الدعوة إلى تحقيق الإيمان باليوم الآخر بالبعث والنشور فواجه كفار قريش هذه القضية بالرد والنفي المفصل والمجمل والإنكار الكلي لهذه القضية والاستهجان استهجان الدعوة بها النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بالقرآن الكريم خاطبهم على أوجه متعددة من هذه الأوجه ما ذكره الله في هذه الصورة فالله جل وعلا يقول عن أي شيء يتساءلون ويحدث بعضهم بعضا منكرا هذه القضية ثم أجاب الله جل وعلا عن ذلك قال يتساءلون عن النبأ العظيم النبأ الخبر العظيم الهائل وهو يوم القيامة على الصحيح من أقوال المفسرين ويدل على هذا أن الله جل وعلا قال الذي هم فيه مختلفون والاختلاف إنما وقع في اليوم الآخر فمن مؤمن به ومن كافر به وقت جعوة النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإيمان بهذه القضية وقال بعض أهل العلم إن النبأ العظيم هنا هو القرآن لأنه اختله فيه فمنهم من قال إنه قول أنه سخر ومنهم من يقول أنه شعر فأيضا حصل الاختلاف فيه وهو خبر عظيم ولكن لا تضاد بين التفسيرين لأن القرآن دعوة إلى الإيمان بهذه القضية العظيمة بل إن القرآن كله دعوة إلى التوحيد وإلى حقوق التوحيد وبيان لجزاء أهل التوحيد وجزائي من خالف التوحيد فإذا لا خلاف بين الأمرين وبهذه المناسبة فإن من أصول التفسير أن هناك من الاختلافات بين المفسرين ما يسمى باختلاف التنوى فيظنه بعض طلبة العلم من اختلاف التنوى من اختلاف التضاد كما في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم منهم من يقول هو الايمان ومنهم من يقول هو القرآن ومنهم من يقول محمد الى اخره وكل هذه حق لانه لا يناقض بعضها بعض الحاصل ان القول الراجح في تفسير النبأ العظيم هو البعث اليوم الآخر الذي هم فيه مختلفون من من من الناس من أمة محمد وقت الدعوة مؤمن به ومنهم من هو كافر به كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون كلا في العصل كلمة ردع وزجر فالله جل وعلا ردعهم وزجرهم وأنكر عليهم وهذا الناس الرد يقتضي تهويل الأمر يوم قيامة وأن هناك عذاب عذاب شديد سيجدونه يوم القيامة جزاء لما أنكروه في هذه القضية التي لا تقبل الشك ثم كلا سيعلم تأكيد لهذا الوعيد وهذا التهديد الشديد ثم لما بين الله هذه القضية ومنكرها وما سيلاقونه جزاء هذا الانكار بدأ يبين الأس... اسلوبا من الاساليب التي اتخذها القرآن لتقرير عقيدة الإيمان باليوم الآخر فمن هذه الاساليب الدلالة بقدرة الله جل وعلا العظيمة على أن الإعادة أهون على الله جل وعلا والكل هين عليه من من إعادة الناس إلى الفصل في هذا اليوم فالله جل وعلا يقرر الآن قضية وهي كمال قدراته جل وعلا على ما هو أقوى من إعادة الأرواح أجسادها فيقول جل وعلا ألم نجعل الأرض هذا يقرر جل وعلا أنه خلق الأرض ولا شك أن خلق الأرض دال على أن هناك قادر عظيم هذه الأرض خلقها مهادا ممحدة للناس ليمشون فيها كما قال هو الذي جاء للأرض ذلولا وكما بين في آية أخرى فراشا فهي مهادا ليقوم الناس عليها ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا هذه الجبال الأظيمة هذه المخلوقات الحائلة خلقها الله لحكمه وهي أنها لتكون الأرض بسبب هذه الجبال راسية غير مضطربة ولهذا قال والجبال أرساها ألم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتاد وخلقناكم أزواجا أزواجا أي ذكر وعنثى وكل ضد مقابل لضده فهو زوج ولهذا في موجودات هذه الدنيا تجد الأزواج كثيرة فالله جل وعلا خلق من كل زوجين اثنين وهذا أيضا دال على كمال قدرته وعظيم وعظيم قوته جل وعلا وجعلنا نومكم سباتة. هذا النوم الذي تحار منه العقول جعله الله خلقه الله راحة للأبدان لأن السبت مأخوذ من من لفظ السبت وهو يدل على الانقطاع ولهذا سمي السبت سبتا لأن اليهود تنقطع عن الصيد فيه ف خلق الله هذا النوم ليكون راحة للأبدان وانقطاء عن الأشغال وقال بعض المفسرين إن النوم هنا هو الموت ولا تضاد فيصح هذا ويصح يصح هذا ويصح هذا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا الليل هذا الذي يهجم بعد نهار طويل يغشى هذا الكون كأنه لباس يدخله الإنسان في بدنه لهذا قال الله الليل إذا يغشى هذا السنة الكونية التي لا تضطرب دالها أيضا على كمال الله جل قدرة الله جل وعلى فمن هو لهذه المثابة قادر على إعادة الأجساد بعد أرواحها في يوم الفصل وجعل النهار معاشا هذا النهار الذي له مضيئا ليقتات الناس فيه ويتعيش في هذا الوقت جعله مهيئا لنيل التجارة والأرزاق والتكسب فهذه الأضداد نهار وليل ذكر وأنثى كل هذه دالة على عظم القدرة الإلهية وبنينا فوقكم سبعا شدادا هذه السماء ذكر الله هذه السماء في عدة مواضع وبين ما خلقه فيها وما زينه بها هذه السماء فيها من الفوائد لبني الإنسان ما ذكره الله في عدة آيات هذه السماء خلقها الله سبعا بين كل سماء وسماء مصيرة خمسمائة عام كل سماء شديدة غليظة قوية فمن خلق هذه السماء أليس بقادر على أن يعيد الأرواح لأجسادها بلى وهو الخلاق العليم وبنينا فوقكم سبع شداد وجعلنا سراجا وحاجا هذه الشمس خلقها الله وفي التفكر فيها احتداء إلى عظمة الله جل وعلا جرم عظيم فيه نور ولهذا قال سراج وفيه حرارة تنفع هذه الدنيا ولهذا إذا اختل هذا الكون حينئذ لا تطلع الشمس كما كانت تطلع بل تطلع حينئذ من مغربها وحينئذ كانت هذه الشمس من علامات كان طلوعها من المغرب من علامات هذا اليوم فذكر الله هذه الشمس أن النظر فيها وفي كيفية خلقها وما فيها من فوائد فيه دلالة على عظم خلق الله جل وعلا وأنه ذو قدرة واسعة شاملة وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المؤسرات ماء ثجاجا المؤسرات هي الرياح وهي السحاب فالرياح تسوق السحاب والسحاب يعتصر منه هذا الماء فهذا هذا الأمر على هذه الكيفية لا شك أن فيه أعظم الفكر في أن هناك خالق عظيم و حينئذ لو أنكم أيها الكفار تفكرتم في هذا المطر الذي ينزل بهذه الكمية وهذه الكيفية على هذا التدرج لعلمتم أن إنكاركم لهذا اليوم أنه تجرد من العقل الصريح أنه تجرد من العقل الصريح وأنزلنا من المعصرات ماءا ثجاجا ثجاجا أي ماءا كثيرا متتابعا كما هو حال المطر عند نزوله ثم لما بين الله تقرير هذا اليوم بهذا الأسلوب بدأ يبين ما هو هذا اليوم وماذا وما سيحصل فيه فبينا نوعا من الأنواء التي تحصل في هذا اليوم وإلا فهناك من السور ما هو كاشف أكثر من هذه الآية أو هذه الآيات لحقيقة هذا اليوم وما يحصل فيه لهذا قال بعض المفسرين من أراد أن ينظر إلى يوم القيامة نظر أين فليقرأ إذا الشمس كورت قال الله جل وعلا إن يوم الفصل كان ميقاته يوم الفصل هو يوم قيامه الآن جملة اسمية مبتدأة إن يوم الفصل كان ميقاته لما قرر هذا اليوم هناك تساؤل نيرد وهو متى هذا اليوم حتى المؤمن يسأل متى هذا اليوم أنا مقر بأن هذا اليوم سيحصل وسيقع، وموقن بذلك، لكن العقل يتساءل عن متى هذا اليوم. ولهذا جاء رجل من الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال متى الساعة؟ فلم يُنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم تساؤله عن هذا السؤال، لكنه أرشده إلى ما ينفعه. قال ما أَدَتَ الْهَاءَ ولما قال له جبريل متى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل فلما كان هذا السؤال من مقتضيات العقل جاء الله جل وعلا بهذه الآية بعد أسلوب التقرير بقوله إن يوم الفصل كان ميقات كان ميقاتا أي له موعد محدد لكن هذا الموعد المحدد لا يعلمه إلا الله جل وعلا لهذا من العقائد المسلمة أن علم الغيب أن علم وقوع الساءة إنما هو لله جل وعلا حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم متى الساءة لكنه أخبر عن أماراتها خاصة أخبر عن أماراتها وأنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام علامات بعيدة وعلامات متوسطة وعلامات قريبة من وقوعها وهذا هو منتهى علمه بها يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند إن الله وما يدريك لأن الساعة تكون قريبة حاول بعض العلماء قديما أن يتصيد بعض القرائن وليصل إلى مدة هذه الحياة ومنهم جلال الدين السيوطي في كتابه مجاوزة الكشف في مجاوزة هذه الأمة المئة الخامسة بعد الألف لكن كل هذا ليس بصحيح والعصمة هي في كتاب الله جل وعلا وسنة رسول عليه الصلاة والسلام إنما المؤمن لا يكون حمه معرفة متى الساعة لكن ما ذا يعده لها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للسائل الذي سأله إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا النفخ نفختان نفخة الموت التي يموت من في السماء ومن في الأرض إلا من شاء الله وهذا الاستثناء اختلف أهل العلم فيه من هو الذي لا يصعق قد بين هذا الشيخ العلامة بن قيم في كتابه الروح بيانا شافيا أما النفخة الثانية وهي نفخة القيام ليوم القيامة ليوم الفصل يوم ينفخ في الصور الصور هو القرن قرن ينفخ فيه إصرافيل فيقوم الناس من قبورهم قد بين نيسلم أن, أن بين النفختين أربعين سنة وأن الله ينزل ماء ينبت تنبت الأجساد كما ينبت البقل وأن الأجساد تبلى إلا عجب الذنب يوم ينفخوا في الصور فتأتون أفواج تأتون إلى العرض إلى ساحة العرض على الله جل وعلا حال مجيء مجيئكم هذا أنكم تأتون أفواج زمرا زمرا كل نبي يأتي معه أمته تأتون جماعات يأتون حفاتا عراتا غرلا كل همه أن يخرج مما هو فيه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه صاحبته وبنيه لكل مرئ منهم يومئذ شأن يغنيه يغني عن غيره حتى يغنيه عن الاهتمام بأبيه وأمه وابنه وصاحبته فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا حينئذ يكون في السماء أبواب لنزول الملائك ويوم تقوم الساعة، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا السماء يأتريها في هذا اليوم أحوال منها ما سمعنا وإذا السماء كشطت وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا هذه الجبال العظيمة يأتريها الهول العظيم الذي يغيرها عن حقيقتها تسير عن أماكنها ومقارها تسير في الهواء وترتفع عن مقارها وتصير سرابا السراب ليس بشيء تنظر إلى الماء تنظر إلى السراب تحسبه ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا فهكذا الجبال يوم القيامة تكون سرابا لا شيء حينئذ تظنه سراب تظنه شيء وهو لا شيء قد أخبر الله عن الجبال يوم القيامة أنه يأترها أحوال يعترها أنها تدك هي والأرض كلا إذا دكت الأرض دك دك ثم تكون كالعهن المنفوش فتكون الجبال كالعهن المنفوش ثم تكون هباء منبثة وبست الجبال فكانت هباء منبثة ثم تسير ويوم تقوم الساعة وترى الجبال في سورة النمل، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، وبعض الذين يقرؤون يظن أنها تسير في الدنيا، ولكن السياق في يوم القيامة، وترى الجبال يوم القيامة تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، ثم يأتيها. السير الذي يرفعها من مقارها ويسيرها في الحواء وتكون بعد أن كانت عهنا منفوشا ثم هباءا منبثا تكون سرابا وهذا فيه دلالة على أن هذا اليوم يوم عظيم وأن أعظم مخلوقات الله يكون لها من الأحوال ما نسمع فكيف بالإنسان ولا نجاه إلا برحمه الله جل وعلا ومن مقتضيات جل برحمه الله جل وعلا الإيمان الصحيح والعمل الصالح ثم أخبر الله جل وعلا بجملة اسمية أخرى هذا اليوم. بين الله جل وعلا فيه ما يحصل على وجه الاختصار هل يستمر هذا اليوم هو قنطاه إلى المكان المستقر الأخير وهو الجنة أو النهر فبين الله جل وعلا المستقر الذي يستقر فيه من أنكر هذه القضية وأنكر قضايا العقيدة الأخرى فقال إن جهنم كانت مرصادا المرصاد في أصل اللغة هو المكان الذي يجلس فيه الراصد يترصد العدو ليأخذه على بغته ليناله وهو لا يدري فجهنم فيها خزنة تترصد الكفار بل إنها ذاتها تترصد للكفار وتقول هل من مزيد هل من مزيد حينئذ تأخذهم كلاليب النار كما أخبرنا يسلم فهذا معنى إن جهنم كانت مرصادة مكانا مرصدا معدا لمن لمن هي مرصدة بالطاغين الطغيان في أصل اللغة هو مجاوزة الحد ولهذا الطواغيت الطاغوت كل من تجاوز حده من معبود أو متبوع أو مطاع والطغيان المراد هنا في سياق الآيات هو طغيان الكفر ولا شك أن طغيان المأسية أيضا يدخل فيه لكن من عقائد أهل السنة والجماعة أن أهل الكبائر وعال من هذه الأمة لا يخلدون في النار كما سيأتي في الآية التي بعدها للطاغين مآب أي مقرا ومرج لا يخرجون منه لابثين فيها أحقابا مقيمين في هذه النار أحقابا الحقب هو الدهر وجمع أحقاب أحقاب فالصحيح الله أعلم أنه هو الدهر كله حقب ينتهي وحقب يأتي حاول بعض المفسرين أن يتناول قضية عدد الحقب وأكثرهم على أنه ثمانون بضع وثمانون سنة وأن اليوم وأن السنة ثلاثون اثنى شهرا والشهر ثلاثون يوم واليوم ألف سنة لكن التقديرات الزمانية تحتاج إلى دليل من المأصوم وليس هناك دليل ورد هناك حديث ولكنه ضعيف الحاصل إن المعنى العام أن الكفار لابثين فيها أحقابا حقب يمضي وحقب يأتي ومن هذه الآية أخذنا قضية من قضايا العقيدة وهي فناء الجنة والنار الصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة أنهما لا يفنيان ولا يبيدان كما قال الله جل وعلا خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك والاستثناء هنا لا يقتضي أن الجنة والنار تفنيان وما ورد فيهما من الآثار فهو ضعيف أو اجتهاد وما نسب إلى شيخ الإسلام التيمية يقول مشايخنا أنهم بالتتبع والاستقراء لأقوال شيخ الإسلام التيمية يقررون أن النار لا تفنى وأن الجنة لا تفنى ولا تبيت وهذا هو القول الحق لكن إذا قلنا أن الطاغين يدخل فيه العصاة من هذه الأمة فهل يرد علينا هذه الآية ويستدل بها من ذهب بعيدا عن السنة الصحيحة إلى أن, إلى أن أهل الكبائر من أمة محمد خلدون في النار كما هو مذهب الخوارج الجواب أن السنة الصحيحة دلت على أن أهل الكبائر من هذه الأمة هم إلى مشيئة الله جل وعلا إن شاء عفا عنهم وإن شاء غفر لهم إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم فإن أدخلهم النار إنهم لا يخلدون فيها بل يخرجون إما بشفاءة محمد صلى الله عليه وسلم أو بشفاءة الشافعين ممن يأذن الله له إذا لكن بشرط وهو التوحيد هذا هو الشرط الهام في قضية الشفاعة أو قلنا يخرجون بالشفاعة أو برحمه الله جل وعلا فإنه يخرج من النار من لم يأمل خيرا قط كما دلت عليه السنة الصحيح لابثين في أحقاب لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا البرد هنا هو ما يخفف عنهم حرارة هذه النار التي نار الدنيا جزء من سبعة وسبعين جزء من نار جهنم نار قد بلغت المدى الكامل في الحرارة لا يذوقون فيها بردا ينفعهم من حرارتها ولا شرابا ينفعهم مما يجدونه من شدة العطش في هذه النار والعياذ بالله لكن استثنى الله جل وعلا استثناء من الحقائق لكنه لا ينفعهم شيء يرد إليهم في نار جهنم هو شراب لكنه لا يسمن ولا يغني حميم حميم وغساق حميم هو الماء الذي بلغ في الحرارة أشد الحرارة والغساقة هو ماء الذي يرد من صديد أهل النار ومن جروحهم ودموعهم وصديدهم ونتنهم والعياذ بالله فماء حميم كما جاء في الحديث إن أحدهم يرفع الشراب فإلى فمه وإنه تقع فروة فمه من شدة حرارته وأنه تغلى منه الأمعاء كما بين الله في آيات أخرى ولا شك أن هذا قد بلغ في شدة العذاب غاية عظيمة تدل على هول النار وأن العقل الصريح أن الإنسان يهرب من هذه النار وأن الهروب منها إنما يكون بالأسباب التي أرشد إليها كتاب الله جل وعلا وبينتها سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهو إيمان صحيح وعمل صالح ومن مقتضيات هذا الإيمان الصحيح البعد عن معاصي الله جل وعلا لا يبقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساق جزاء وفاق الله جل وعلا حرم الظلم على نفسه فالسيئة يجازيها بسيئة فحينئذ هذا الذي يحصل لأهل النار هو موافق تمام الموافقة لما حصل منه من إنكار لقضايا العقيدة ولمشاقة الرسل عليهم أفضل الصلاة والسلام ليس هناك زيادة لهم في العذب هو أخبر جل وعلا أخبرهم بالعذاب الذي يحصل على جزاء ما يحصل منهم من تكريب، فهو أسلف لهم الجزاء سابقا، فحينئذ لم يحصل لهم ظلم البته، جزاء وفاقا، ثم بين حالهم إنهم كانوا لا يرجون حسابا، كانوا في دنياهم لا يخافون أن هناك يوما يحاسبون فيه وأن هناك ربا يحاسبهم فهم حسبوا أن الدنيا خلقت عبثا وأنها, وأنها خلقت سدا لا يسأل الإنسان ولا يحاسد فهم لا يرجون حسابا حينئذ فيعملون ما يشاءون أنهم كانوا لا يرجون حسابا وجزاء هذا الاعتقاد كذبوا بآياتنا الواضحة كذاب أشد التكذيب مبالغة أشد التكذيب حتى أن الله جل وعلا نوى لهم أساليب تقرير ما يوصل إلى الإيمان الصحيح وأرسل لهم الرسل ومعهم الآيات التي تدل على صدقهم ومع هذا أتوا وتجبروا فكان هذا من, من أشد التكريب وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا هذه الآية عامة في ما يحصل في هذه الدنيا أنه مكتوب مكتوب في اللوح المحفوظ ولهذا من الأمور التي عليها أهل السنة والجماعة أن الله خلق العباد وخلق أفعالهم والله خلقكم وما تعملون وأن الكل مكتوب في اللوح المحفوظ وما هذا مكتوب أيضا في صحائف الأعمال ملك على اليمين وملك على الشمال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيت ووضع الكتاب وجئ بالنبيين هناك تقرير يوم القيامة حتى إن الإنسان من المبالغة في تأكيد ما عمله الإنسان من خير أو شر تشهد عليه أجزاء بدنه كما أخبر الله جل وعلا في آيات سورة النور الحجة منقطعة والإعذار إلى العباد قائم من الله جل وعلا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا قال بعض أهل العلم أشد آية على الكفار هذه الآية لأن فيها إخبار صدق من الله جل وعلا أن كل عذاب يحصل للكفار ويحصل لهم منه إصال أو استشفاء إلى الله جل وعلا أن يخفف عنهم أن ذلك لا يحصل بل يحصل ما هو أشد منه لهذا لما قال ادعوا الله في آيات تقرر أن الكفار دعوا الملائكة أن يدعو الله أن يخفف عنهم يوما من العذاب قالوا أولم تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فدع وما دعاء الكافرين إلا في الضلال ولهذا فما يحصل الكفار من عذاب ثم ما يحصلهم من استشفاع إلى الملائكة أن يستشفعوا إلى الله جل وعلا يخفى عنهم هذا لن يحصل بل كل عذاب يحصل لهم سيحصل لهم منه ما هو أشد منه ولهذا فهذه الآية من أشد الآيات على الكفار التي تبين أنه أن كل أذاب فما بعده أشد منه والعياذ بالله ثم بين الله جل وعلا القرآن مثاني ومعنى مثاني يبين جزاء قوم ثم يبين ضدهم يبين شيئا ثم يبين ضده لما بين أن هذا اليوم سيكون بعده مقر لأهل الجنة وأهل النار وبين نوعا من أنواع العذاب في هذه السرعة للنار جاء ليبين أنواعا أو باء أنواع جزاء المتقين إن للمتقين التقوى في حقيقتها أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معاصي الله على نور من الله ترجو ثواب الله ومن أعظم التقوى أن يتقي الإنسان الشرك بالله جل وعلا فالدرجة الأولى من درجات التقوى أن يتقي أن يحقق الإنسان التوحيد وأن يقي نفسه من الشرك صغيره وكبيره هذا الشرك صغير الشرك أشد من كبير المعاصي فإذا أطلقت التقوى في القرآن فالمراد بها التقوى التي أول درجاتها الإيمان الصادق والتوحيد الكامل والبعد عن الشرك إن للمتقين مفازا فوزا ونجاة من أعظم مرهوب ولهذا من من أعظم الجزاء لأحل الجنة أن الله وقاهم النار فمن زحزح عن النار وأدخل لجنة قد فاز مجرد زحزحة العبد عن النار هذه من الفوز العظيم ولهذا أهل الأعراف من الذين في قنطرة بين أهل الجنة والنار هؤلاء فائزون فهناك فوز نسبي وهو الفوز بزحزحتك أيها العبد عن النار فهذا فوز ولكن الفوز الكامل هو أن يفوز الإنسان بجنة الله جل وعلا وهذه كما قلنا إنما تحصل للمتقين بادئ لبدء لكن هنا اللام إن للمتقين هل هي لام الملكية ولام الاستحقاق أو لام السببية لا شك أن لام الاستحقاق بمعنى لما يخبر الله جل وعلا في كتابه عن جزاء أهل الجنة فإن هذا الإخبار هو جزاء لكنه ليس جزاء واجب على الله جل وعلا بل إن هذا العمل هو سبب لأن تنال هذا الجزاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله. قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فهنا النفي نفي الاستحقاق. وفي قوله تعالى كما في هذه السورة إن للمتقين وفي قوله لما جنات المأوى جزاء بما كانوا يعملون الباء هنا باء ف فهذه الفوز هذا الفوز يحصل لهم بسبب التقوى لكن السبب قد يحصل قد يؤدي إلى المسبب وقد لا يؤدي لكن يدخل الإنسان الجنة برحمه الله أولا لا بأمله مهما بلغ في التقوى وتحقيقها فإنه لا يدخل الجنة إلا برحمه الله جل وعلا لهذا ما للعباد عليه كما قال إن عذبوا فبأدله أو نعم فبفضله هو الكريم الواسع ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سئ لديه ضائع إن عذب فبعدله أو نعمف فبفضله هو الكريم الواسع لكن الله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا بل إنه يجازي الحسنة بمثلها إلى أشرة أضعاف إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة حتى إن من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسن إن المتقين مفاز حدائق وأعناب الحدائق هي الجنات المتنوعة التي فيها من الثمار ومن الزروع ومن النخيل ما ثماره مختلفة وألوانه متعددة وروائحه متنوعة وطعمه مختلف الأسماء متفقة مع أسماء ثمار الدنيا ليس كما قال العباس ليس ما في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء وأما الحقائق فمختلفة حدائق وعنبأ إنما نص جل وعلا اللعناب لأنها كانت أكظم ما يقتاته الناس من الثمار الفواكه في ذاك الوقت وإلا هناك ما تلذ به النفوس من أنواع الفواكه في الجنة ما لا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر حدائق وكواعب أتراب الكوائب هن الحواري، هن الحور العين. أطلق الله وصفا من أوصافهن، وأن وهو أن ثدية الواحدة متكع غير متدلي وهذا من تمام الحسن والجمال. وجاءت السنة مبيّنة لأوصاف الحور العين، كما بين القرآن أيضاً. بعض من أصافهن كما قال وحور العين أي واسعات الآيون شديد سوادي السواد وشديد البياض وهذا من الأمور التي تجملهن أعظم جمال كواعب أتراب أتراب إذا قيل هذا مع أترابه أي مع أشكاله كواب ليس للإنسان واحدة وإنما حواري حوار كثيرة للواحد حتى سبعين وأكثر كلما أراد شيئا تمنى حصل له ما يتمنى في هذه الداء في هذه الدار أتراب أي أن أسنانهن أعمارهن متساون وهذا من تمام اللذة التي يطربها الإنسان وكأس اندهاقة الكأس تطلق إذا كان فيها شراب وهو كل شراب يطلبه كأس ماء أو كأس خمر كله موجود وعلى أعظم اللذة كما بين الله جل وعلا أنواع الخمر التي في الجنة وأنه لا غول فيها ولا هم عنها ينزفون في سورة الأخرى ينزفون أي لا يذهب العقل بسببها ولا يحصل للبطن وجع بسببها وإنما لذة عظيمة وكمال نشوة وطلب وهذا غاية ما يتمناه الإنسان بأكس ما في الدنيا من خمر تذهب عقله وتكدر بدنه وتسلب وتورد وتورد إلى بدنه الأوجاء والأمراض وكأسا دهاقا أي ممتلئة ليس فيها نقص ومع هذا كل من تها كأس وأراد كأس فهي متتابعة وهذا معنى دهقا دهقا متتابعة الكأس ممتلئ كل من تها كأس تلاه كأس وهذا من عظيم لذتهم في هذه الدار نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم إنه على كل شيء قدير هناك من الأمور الإنسان في هذه الدنيا يكون في أعظم لذة في قصر مشيد وفي نعمة فاره فيها لكن قد يأتي إنسان فيكدره بكلمة فيتكدر في يومه ذلك أو يرى رؤيا تكدره في حاله كلها أو يتخوف من هاجس طرأ له لما كان هذا الأمر موجود في الدنيا نفاه الله عن الدار الكاملة لأهل الجنة لا يسمعون فيها لغوا لا يسمعون فيها كلاما باطلا لا يسمعون فيها كلاما يكدرهم ولا يسمعون فيها تأثيم كلاما مؤثم وكل كلام مؤثم فهو جارح في الحقيقة يجرح الإنسان ولو لم يشعر فآثاره باقية لهذا إذا جاء إنسان فكذب على إنسان فقبل كلامه ولم يعلم أنه صدق فهو لا يؤثر فيه هذا كلام لكن بعد فترة من الزمن يتبين الحال فتجد أن المكذوب عليه يتكدر خاطره من هذا الجنة ليس فيه هذا الأمر لأنه أصلا ليس هناك فيها يصدر من أهلها قول هو من صفات أهل الإثم بعض المغسرين يقول ولا تعثيما ولا كذبا في هذا من هذه الآية نعلم أن الكذب إنما هو من صفات أهل النار كما قال الله عنهم كذبوا بياتنا كذابا وأنه ليس من صفات أهل الجنة لا يسمعون فيها لغوا ولا صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الكذب يهدي إلى الإثم وإن الإثم يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يصدق ويتحرى صدق حتى يكتب عند الله صديقا وما يزال الرجل يكذب حتى يكذب يكتب كذابا فبينا نفسه أن الكذب ليس من أهل صفات أهل الجنة إنما هو من صفات أهل النار وللأسف أن كثيرا من الناس يقعوا في هذه الصفة حتى وهم ندر ونرجو أن يكونوا كذلك من أهل الخير فتجد أنه إذا أحرج كذب وهذا ليس من صفات المؤمنين الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وإذا صدقت فحينئذ توكل الله جل وعلا وجاء الاعتمادك على الله. لا شك أن الكذب مباح في أمور حينما تطغى مصلحة الكذب على الصدق. وهي في أحوال استقراها العلماء وبالغ فيها الناس وتؤول المتأولون. كذب الرجل على امرأته في مواضع إذا كان هذا الكذب من شأنه أن يقيم العلاقة الزوجية الشأن في شأن إصلاح الناس إذا علمت أو خلب على ظنك أن الكذب سيصلح بين المتخاصمين والكذب في الحرب لأن الحرب ومأدى فلا يجوز للإنسان أن يستمر الكذب فهذه عادة فشت في مجتمعات المسلمين هي عادة الكذب ولا شك أن هذا من الخذلان لا يسمعون فيه لغوة ولا كذب جزاء من ربك عطاء حسابه جزاء هذا الجزاء وصفه الله بأنه من الرب جل وعلا كما قلنا تفضلا وليس جزاء واجبا لهذا قال عطاء من الله عطاء حسابا ليس أنه مقابل بمعنى أن لما عملوا هذا الشيء فلا بد لهم من حسابهم و كما يحاسب الإنسان آخر لا إنما هو الحسب هنا هو الكافي كما في قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أي كافيك وكافي من اتبعك فهنا كافي لهم شاملا لهم لا يبغون بعده من اللذة ومن أنواع الالذة التي حصلت لهم في هذه الدار. قال رب السماوات والأرض. الرب هو المالك المدبر في اللغة، هو ايضا المراد في المعنى الاستلحي أو في المعنى الحقيقي أنه هو الخالق، المالك، الرزاق، المدبر، و. توحيد الربوبية توحيد معروف بالبديهة ولا ينكره إلا الجاحد المعاند الذي ينكر ظاهرا ولكن باطنه على خلاف ظاهره الله جل وعلا يقول في حق فرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض فصائر وإني لا أظنك يا فرعون مثبورة لكن هذا التوحيد لا يكون نافعا أي الإقرار به ما لم يقتضي توحيد الألوهية لهذا بين الله جل وعلا في آيات كثيرة أن شأن كفار قريش أنه مقرون بتوحيد الربوبية وأن الله هو الخالق وأنه هو الرازق وأنه هو المدبر ولكن لما لم يؤدي بهم هذا الإقرار إلى الإقرار بتوحيد الألوهية كانوا كفارا وتوحيد الألوهية هو الذي جاءت الرسل بتحقيقه والدعوة إليه من أولهم هو نوح إلى آخرهم ومحمد صلى الله عليه وسلم بل إن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام مكث في مكة يقرر 13 سنة يقرر توحيد للهية وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله والتي تقتضي أيضا تحقيق شهادة أن محمد رسول الله وهذا التوحيد يقتضي إفراد الله جل وعلا إفراد الله جل وعلا بالعبادة والكفر بجميع ما يعبد من دون الله فإذا لم يكن المخلوق مقرا بهذا التوحيد إنه يعتبر كافرا وإن أقر بأن الله هو ربه وأنه هو خالقه وأنه هو المدبر رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن إنما تتأمل هذه الآيات تجد أن من مقتضيات أيضا توحيد الربوبية الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات ولهدف التوحيد الكامل هو التوحيد بأن الله واحد في ربوبيته واحد في ألوهيته واحد في أسمائه وصفاته وتوحيد الأسماء والصفات هو كما عليه مذهب أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين الإيمان بما وصف الله به نفسه وأطلق على نفسه من الأسماء الإيمان بكل اسم وصفة جاءت في الكتاب وجاءت في السنة على مراد الله بلا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل على حد قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع العليم إثبات مفصل ونفي مجمل هذه عقيدة العقيدة التي كان عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأي تأويل يأتي فإنه مخالف لما عليه الصحابة وسلهم من بعدهم والمؤمن مأمور بالإيمان بمقتضى هذه الصفات على حقيقتها وأن لها معنى كامل لكنها لا تشبه صفات المخلوقين على قاعدة أن لات الله جل وعلا لا تشبه ذوات المخلوقين، فإن صفاته لا تشبه صفات المخلوقين، لأن الكلام عن الصفات فرع عن كلام في الذات، ويجب على المسلم أن يكون مهتما بهذه الأمور الثلاثة: توحيد الربوبية وتحقيقه. توحيد الألوهية وترحيد الأسماء والصفات على منهج السلف ثم الدعوة دعوة الناس إلى تحقيق هذا التوحيد الكامل وأنه بدون هذا التوحيد فإن العمل لا ينفع والدعوة تكون هباءا لا خير فيها فليكن منهجنا هو المنهج منهج الصليب الصالح لاهتمام بمبادئ الدعوة بأن تكون الدعوة في أوائل أمرها إلى تحقيق هذا التوحيد على هذا المنهج الذي سمعنا نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا على هذا المنهج إلى الممات وما بينهم الرحمن لا يملكون منه خطابا في ذلك اليوم لا يملك أحد أن يخاطب الله جل وعلا إلا على وفق ما وصف الله جل وعلا في الآية الثانية ولهذا في هذا اليوم هذا الموقف العسير يحجم أبو الأنبياء إبراهيم وأولهم نوح وعيسى وموسى يحجمون أن يتقدموا بالشفاءة إلى المولى جل وعلا ليصل بينهم في هذا اليوم ثم يأتي محمد صلى الله عليه وسلم فيؤذن له فيخر ساجدا ويفتح الله عليه من المحامد التي لم يفتحها عليه من قبل ثم يأذن الله جل وعلا له بالشفاعة شاهد أن كل مخلوق مهما عظمت رتبته فإنه لا يملك في هذا اليوم أن يخاطب المولى جل وعلا إلا بالإذن الإلهي كما قال جل وعلا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى كما قال تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا الروح هنا على الصحيح جبريل وصفا يقومون مصطفين عاملين من المولج جل وعلا أن يفصل بين الخلائق صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا والصواب هنا هو التوحيد والاستقامة على الطريق المستقيم وهذا لا يكون إلا للأنبياء والصالحين ومن حقق التوحيد والإيمان الصادق الصالح والعمل الصالح ثم قال الله جل وعلا مبينا أن هذا اليوم كائن لا محاله ذلك اليوم الحق أي أنه حق كائن لا محاله، ثم يشغل الله جل وعلا لعباده الرجوع وأن يتذكروا هذا اليوم ويأوبوا من الكافر يرجعوا من كفره والعاصي يعود إلى طاعة الله جل وعلا فيقول فمن شاء اتخذ إلى ربه معابع مرجعا وذلك يكون بالإيمان الصحيح والعمل الصالح والتوبه إلى الله جل وعلا مما يسخطه. إن أنذرناكم عذابا قريبا. يقول الله جل وعلا لكفار قريش مخاطبا لهم إن أنذرناكم هذا اليوم. هذا اليوم الذي حينئذ سيجد الإنسان ما أمل. حينما تنشر الصحف حينئذ يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يجد نظرا نظرا حقيقيا وعلما يقينيا ما عمل في الدنيا من خير وما عمل من شر حينئذ يتمنى الكافر أنه لم يخلق ويقول ويقول الكافر حينئذ يا ليتني كنت ترابا وحينئذ ليس له إلا الأمان الكاذبة